بوك تو تريدسة اي دابت تسعة, وثلاثون. تسعة وثلاثون. تعطل السيارة تعطل السيارة gdje je sljedeća benzimska stanica. E i ne tužadu akrabu mahatati akud? E i ne akrab Guma mi se probušila. Ma'i ažal mubenšar. Ma je aal Možete li zamijeniti točak. هل يمكنك تغيير الاطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار؟ تريبام بار ليترا ديزل احتاج عدة لترات ديزل احتاج عدة لترات ديزل نيمم فيشه بنزينة ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمره هل عندك جالون بنزين احتياطي هل عندك جالون بنزين احتياطي gdzie mogu telefonirati يمكنني أن اتصل بالتليفون اين اتصل بالتليفون تريبا فوچنو سلوجبو احتاج لخدمه سحب سياره احتاج لخدمه سحب عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح ديسيلا لقد وقع حادث سياره لقد وقع حادث سياره قديه نايبلجي يوجد أقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون ايماتي سا هل معك جوال هل معك جوال مي تريبامو بوموت نحتاج إلى مساعده نحتاج الى مساعدة اتصل بطبيب اتصل بطبيب اتصل بالشرطة اتصل بالشرطه vaše dokumente رخصتك من فضلك رخصك من فضلك vašu رخصة القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك Vašu saobraćajnu dozvolu molim. Ruhsat sejjara min fadlek. Ruhsat el sejjara min fodlek.